وخص هذه الميتة بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها ولتقها الأمن والبشرى والكرامة والذلفا برحمتك يا أرحم الراحمين